ومتائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وذورا وإن الله لعفو غفور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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين نسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم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 ما يكون من اجواف فلاة الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكبر ولا أكثر إلا هو معهم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 ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجعون بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول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 ذانك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَسْتَغْفِرُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أَنَأَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ يَا مِن آذَلني كتب الله لنا أُنبًا أنا ورثني إن الله قوي عزيز لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حال الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان